الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأتُلِي وَلَا تَتَبَدَّلُ الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَعْبُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إن وَإِنْ خفتم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى فإن خفتم ألا تعذلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم هنيئ له فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا ولا تمتسوا فما لكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا وَأَقْسُوْهُمْ وَقُوْلُ لَهُمْ قَوْلٌ مَعْرُفٌ وَبِتَلُوْيَةَ مَا حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّنْ عَالَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِمْ عَالَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا 119. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا أدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 109. ونساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 110. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم مصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن فإن كان لهن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 من بعد وصية توصون بها أو دين، وإي كان رجل يورث كلالا أو مرعات، وله أخ أو أخت، فلكل واحد, فلكل واحد منهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دير غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِفُوا عَنْهُمَا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 119. لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتون إلا أن يأتي جَتِ نُبَيِّنَهُ بالمعروف فإن فَإِن كَرِهْتُهُمْ مَفَعْسَأَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مكان زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ ضَرًّا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شيئا فَلَا بهتانا مِمَّا مبينا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 أربعةٌ لكم وأخواتكم من الرضع وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلتم بهم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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت كِتَابَ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين, محصنين غير مسافحين فما بِهِ به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن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 فانكحوهن بإذن نَّسَائِهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات, غير مسافحات ولا متخذات تُؤْتُواهُنَّ فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العن منكم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 ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل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 مَا اكْتَسَبُ وَلِيسَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرن 129. في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فَلَا فلا تبغوا عليهن سبيلا 110. إن الله كان عليا كبيرا 111. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 فكيف إِذَا جئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا الرسول الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرض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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوا بهم, بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 من الغائط أو لامستهم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 119. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكان لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 113. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله. 114. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنهم الله ومن لعله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا وما أرسلنا من رسول من الله له طاعب ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك فاستغفر, الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول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 وضيت ويسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم مَا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ نُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ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 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا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 يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى اجل قريب قل متاع الدنيا قريب؟ وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركس بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن الله فلن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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإذا اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزنوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْلِيهُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِ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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُّبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تغفلون عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرٍ أَوْ كُنتُمْ نَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودَهُ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَعْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 ما يستغفر الله يجد الله غفور رحيمًا ومن يكسب أثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيمًا ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرمي به بني 119. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وَمَن يَضُرُّكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى الهدى غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ونصله جهنم تَوَلَّى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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا وَلَا أَمْرَ لَنَاهُمْ فَلْيُبَدِّقُنَّ الْأَنْعَامِ وَلَا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينا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 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا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 ومن أَحْسَنُ دينا ممن أَسْلَمَ وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 قُلِّ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُتَنَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَمَنَّى نِسَاءٍ إِلَّا أَتِّلَاتُهُنَّ مَا كُتَّبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ تَكْحُمُهُنَّ المستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علیم وإن مرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروا هاك وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 شَأْجُهُ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُبِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو للواردين أو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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا, معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إن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 وَإِن كَانَ لِكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُو بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَرَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 وجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وينيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين عملوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من ملائك سوف يأتهم أجورهم وكان الله غفور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 هم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته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 وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك, بما أنزل إليك وَمَا أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وئيوب ويونس, ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 111. وكفى بالله شهيدا 112. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله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 وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه, في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه